وجه الانبياء أ يبدأ و ل ح ل الشريط الخامس ل ل ا وهذا ا ا هو و و ث ث من فتاوى اللجنة الدائمة اللجنة فتاوى ل ل ح و ث ا ل ل ع م ة و ل إ ف ت ا العقيدة وهو الشريط الخامس ا ل في وهو م جميعهم و ع الرابعة ة سؤال ا ل ب أ ن ا ء ج م ي ماتوا ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أ س راى به به وعرج به إلى ل س م ا ء ر أ في كل سماء أ ح د ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل وصلى بهم فهل يعني هذا أ ن ا ل أ و ل ي ا ء الصالحين كذلك يرفعون إ ل ى السماء وقبل أ ي ا م ق ر أ ت في كتاب لا أ ذ ك ر اسمه بالضبط أ ن الرسل عندما يموتون تبقى أ ج س ا م ه م ح ي ة لا تفنى أقصد أن لا يأكلها كما يأكل باقي الأجساد فما رأيكم باقي والصلاة وصحبه الدودة الحمد وحده وبعد لا كما فما جواب والسلام لله على رسوله وآله وصحبه وبعد. إ ذ ا مات ا ل إ ن س ا ن وليا أ و غير ولي ف إ ن جسمه لا يرفع إ ل ى السماء و إ ن م ا تصعد روح المؤمن إ ل ى السماء و أ م ا ا ل أ ج س ا د ف إ ن ه ا تبقى في ا ل أ ر ض لقوله تعالى منها خلقناكم وفيها نويدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى كما من أن الأجساد تفنى الأنبياء بن وفيها ويأكلها تارة الأجساد الدود حاشى أجساد أخرى فقد ثبت من حديث أوس حديث ثبت أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن من أ ف ض ل أ ي ا م ك م يوم ا ل ج م ع ة فيه خلق آ د م وفيه قبض وفيه ا ل ن ف خ ة وفيه الصعقه ف أ ك ث ر و ا علي من ا ل ص ل ا ة فيه ف إ ن صلاتكم م ع ر و ض ة علي فقالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد ا ل م ت قال يقولون بليت قال إ ن الله حرم على ا ل أ ر ض أ ن ت أ ك ل أ ج س ا د ا ل أ ن ب ي ا ء رواه أبو داود والنساء مع العلم ب أ ن عيسى ب ن مريم عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لم يمت و إ ن م ا رفع الى السماء وسينزل في آ خ ر الزمان ثم يموت كما توترت بذلك والتكريم الكريم الله الله وسلم محمد وسلم بما الأحاديث الله الله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا سؤال التحية الشيخ العزيز باز توترت رسول وصلى وآله وصحبه وسلم سؤالٌ بعد التحية والتكريم أخي الكريم الشيخ عبد بن صلى عليه على أخي أني عن مخرج سيدنا م ا وكاتب ي مسرحي أخيرا فكرت في إنتاج شريتي فكرت إنتاج فيلم ج ي د تحت ع و ن من رجل ب ابراهيم ل ل هذا ا ا س ي ن ي و و ل والحوار ق ص ة سيدنا ا يتحدث ر عن إ ب الخليل فطبعا بعد ق ر ا ء ة الكتاب الذي أ ل ف من طرف الكتاب التونسيين والكتاب من بعض الدول العربيه ة أخرجت م ن السيناريو والحوار و ف ج أ ة سمعت في المركز التعليمي السعودي بتونس أ ن ا ل أ خ الكريم وكيل و ز ا ر ة ا ل إ ع ل ا م يزور تونس الخضراء في م ه م ة اجتماع هيئه ة العربية الإذاعات فرحبت ب ج و ا ب ا ل ح وحده م د لله و ا ل ص ل ا ة والسلام ع ل رسوله وآله ل ى وصحبه وبعد ا يجوز ت م ث ي ل العربيه ر لتصوير س ل والأنبياء لازم فلا الإقدام وهذا يجوز قصصهم ل ذلك لما ى ي ت ت ع ل من المفاسد وقد صدى قرار من ه ي ئ ة كبار العلماء ب ا ل م م ل ك ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل س ع و د ي ة في هذا الموضوع يتضمن بيان تحريم ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه نبينا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة والتابعين سؤال الصلاة تمثيل على عليهم عنهم وعن محمد وسلم حكم الحمد لله وحده الأنبياء رضي والكفار جانب جانب جواب آخر ويستولي ا ا والسلام أولا ل ل على رسوله وآله ص ة وصحبه وبعد أولاً إن المشاهد إن ف التمثيليات التي تقام والمعهود فيها طابع اللهو القول والتصنع في الحركات ونحو ذلك. مما يلفت النظر ذلك يلفت في ي وزخرفة ونحو و على مشاعرهم ولو أ د ى ذلك إ ل ى ل ي في كلام من يمثله أ و تحريف له أ و ز ي ا د ة فيه وهذا مما لا يليق في نفسه فضلا عن أنه يقع تمثيلاً عن يقع أنه من شخص أ و ج م ا ع ة ل ل أ ن ب ي ا ء وصحابتهم و أ ت ب ا ع ه م فيما يصدر عنهم من أ ق و ا ل في ا ل د ع و ة والبلاغ وما يقومون به من ع ب ا د ة وجهاد أ د ا ء للواجب ونصره ة للإسلام ثانياً إن الذين يشتغلون بالتمثيل يغلب ل إن ثانيا ي ع م عدم تحر ا للاسلام ص د وعدم ق ا ت ح ل ب ل ل ل أ خ ا ا ق إ ي ة ا ل ل على المجازفة وعدم مبالات ل ف وفيهم ا ا ض ة جرأة وعدم ب ن ز ل إلى ما لا ا ما ق ي ل ي ق ما د م في ذلك تحقيق لغرضه من استهواء الناس وكسب ل ل م ا د ة ومظهر نجاح في نظر السواد ا ل أ ع ظ م من المتفرجين فإذا أفضى في نفوس إلى ذلك قاموا الصحابة السخرية والاستهزاء بهم والنيل كرامتهم والحط من قدرهم وقضوا على ما ووقار المسلمين ثالثا قدرهم بتمثيل ونحوهم بهم من من لهم من هيبة على إ ذ ا قدر أ ن ا ل ت م ث ي ل ي ة لجانبين جانب الكافرين كفرعون و أ ب ي جهل ومن على شاكلتهما وجانب المؤمنين كموسى ومحمد عليهم ه وأتباعهم مقامهم بألسنتهم ويوجه ويرميهم آخره ويسفه م والسلام من يمثل سيقوم ويتكلم فينطق بكلمات الكفر ويوجه والشتائم الصلاة الكافرين الكفر السباب للأنبياء بالكذب والسحر والجنون إلى آخره ويسفه أحلام الأنبياء ا إلى و أ ت ب ع فإن فينطق ويزيده ب بكل والبهتان وأبي وأضرابهما الأنبياء وأتباعهم بل بما به ه ه تسوله له نفسه من الشر مما من فرعون وأبي جهل وجه عنهم وجه ت م ما من مما من مع من لم الحكاية الكفر الشر لا على وجه عنهم بل على وجه النطق بما نطقوا به من الكفر والضلال نطقوا فرعون جرى ي هذا إذا و ا من عند ن أ ف س م ما يكسب الموقف بشاعة يكسب ويزيده نكرا وبهتانا و إ ل ا كانت ج ر ي م ة التمثيل أ ش د وبلاؤها اعظم وذلك مما يؤدي إلى ما لا تحمد من الكفر وفساد المجتمع ونقيصه الانبياء والصالحين رابعا دعوة أن هذا العرض والكافرين كان يجب منعه على التفكير فيه خامساً وسائل ا ا التفكير ل على ق ض فيه خ م و س ا البلاغ و ا ل د ع و ة إ ل ى ا ل إ س ل ا م ونشره بين الناس ك ث ي ر ة ك ث ي ر ة وقد رسمها ا ل أ ن ب ي ا ء ل أ م م ه م و آ ت ت ثمارها ي ا ن ع ة نصره ل ل إ س ل ا م و ع ز ة للمسلمين وقد أ ث ب ت ذلك واقع التاريخ فلنسلك ذلك الذين الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم صراط أنعم من النبيين والصديقين والشهداء ص د ي ي ق ن و ا ل والصالحين ولنكتفي بذلك عما هو إ ل ى اللعب و إ ش ب ا ع ا ل ر غ ب ة والهوى أ ق ر ب منه إ ل ى الجد وعلو الهمه ة و ل ل الأمر كله من قبل ومن بعد وهو أحكم الحاكمين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال كله قبل وصلى على وآله وسلم أحكم من ومن محمد وهو وصحبه بعد حدثت مناظرة بيني وبين وقد ب ي مسيحي ن شخص و ف ا ج أ ن ي بقوله لي هناك آية في ا ل ق ر آ ن تتضمن قول الله سبحانه وتعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات إلى وإن الآية والآية الأخرى تتضمن قوله تعالى النبني أهلي الأخرى آخر ربي وعدك والآية تتضمن من الحق قوله يا نوح إ ن ه ليس من أ ه ل ك إ ن ه عمل غير صالح وهناك آ ي ة أ خ ر ى وهي قوله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا ا م ر أ ة نوح و ا م ر أ ة لوط كانتا تحت ع ب د ي ن من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل د خ ل ا ل ن ا ر مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آ م ن و ا ا م ر أ ة فرعون إ ذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في ا ل ج ن ة إ ل ى آ خ ر ا ل آ ي ة و أ ن هناك على حد زعمه تناقضا فكيف يقول الله سبحانه وتعالى الطيبات للطيبين إ ل ى آ خ ر ا ل آ ي ة بينما زوجات أ ن ب ي ا ء الله نوح ولوط خبيثات وفرعون كما جاء فيه في ا ل ق ر آ ن وزوجته طيبه ة وحيث جواب ليس لدي التكرم ا ب مقنع آمر ت إ ف عن ذلك جزاكم الله خيرا جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد أ و ل ا قال الله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أ و ل ئ ك مبرؤون مما يقولون لهم م غ ف ر ة ورزق كريم س و ر ة النور هذه ا ل آ ي ه ذكرت بعض ا ل آ ي ا ت التي نزلت في ق ص ة ا ل إ ف ك ت أ ك ي د ا ل ب ر ا ء ة ع ا ئ ش ة رضي الله عنها مما رماها به عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين لمزاهتها ومن وسلم معنيا الكلمات الله زورا وبهتانا وبيانا وعفتها في نفسها صلاتها الله صلى الله عليه وسلم الأول أن الخبيثات والأعمال السيئات أولى بها الناس رأس برسول به جهة عليه عبد بن أبي بن الخبيثون سلول صلى وللآية أولى أن في والناس الخبثاء أ و ل ى و أ ح ق بالكلمات الخبيثات و ا ل أ ع م ا ل ا ل ف ا ح ش ة والكلمات الطيبات و ا ل أ ع م ا ل ا ل ط ا ه ر ة أ و ل ى و أ ح ق بها الناس ط ي ب و ن ذو النفوس ا ل أ ب ي ة و ا ل أ خ ل ا ق ا ل ك ر ي م ة ا ل س ا م ي ة والطيبون أ و ل ى بالكلمات و ا ل أ ع م ا ل الصالحات والمعنى الثاني أ ن النساء الخبيثات للرجال الخبيثين و ر ج ا ل الخبيثون أ و ل ى بالنساء الخبيثات والنساء الطيبات الطاهرات العفيفات أ و ل ى ب ر ج ا ل الطاهرين الاعفاء و ر ج ا ل الطيبون الاعفاء أ و ل ى بالنساء الطاهرات العفيفات والآية المقصود وهو سلول ومن واعتر قوله المعنيين دالة على المقصود منها وهو نزاهة عائشة رضي الله عنها عما رماها الله الفاحشة انخدع ببهتانه واعتر بزخر في قوله ثانيا على كل على رضي أبي في عبد تبعه من بن بن ممن به بزخر قال الله تعالى ونادى نوح ربه فقال رب إ ن ب ن ي من أ ه ل ي وان إ ن وعدك ل ح ق و إ وعدك الحق و أ ن ت أ ح ك م الحاكمين قال يا نوح إ ن ه ليس من أ ه ل ك إ ن ه عمل غير صالح فلا ت س أ ل م ما ليس لك به علم إ ن ي أ ع ظ ك أ ن تكون من الجاهلين سورة هود ومعنى ا ل آ ي ت ي ن أ ن الله تعالى أ خ ب ر عن رسوله نوح عليه السلام أ ن ه س أ ل ه تعالى أ ن ينجز له وعده إ ي ا ه ب ن ج ا ة ولده من الغرق و ا ل ه ل ك بناء على فهمه من ذلك من قوله تعالى له يحمل فيها من كل زوجين اثنين عليه ابني من من ومن آمن كل وأهلك إلا القول وفقال ربي إن بني من أهلي سبق رب و قال د وعدتني ن ب ج أ ه يا ووعدك ل الذي لا يخلف ح ق و أ نوح ت ك م انه ل ا م ي نوح إ ليس من اهلك أي ا لاني ذ ي ن ن وعدتك ب إ ج ه م ل أ انما وعدتك بانجاء من آ م ن من اهلك بدليل الاستثناء في قوله تعالى يا ليس وبيّن نوح إنه ليس من أهلك وبين ذلك ب قال و ل عمل ه إنه غير ص ح نوح لكفره عليه بأبيه ابن ل ل ومخالفته فليس أهله س ا إياه كان ا م من وإن دين ا النسب قال له من ابن عباس و غ ي رضي واحد السلف من ر الله عنهم ما زنت ا م ر أ ة نبي قط وهذا هو الحق ف إ ن الله سبحانه أ غ ي ر من أ ن يمكن ا م ر أ ة نبي من ا ل ف ا ح ش ة ولذلك غضب سبحانه على الذين رموا عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ب ا ل ف ا ح ش ة و أ ن ك ر عليهم ذلك و ب ر أ ه ا مما قالوا فيها و أ ن ز ل في ذلك ق ر آ ن ا يتلى إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة ثالثا قال الله تعالى ضرب الله مثلاً للذين كفروا الآيتين من سورة التحريم الله مثلا الآيتين للذين من بعد أ ن عاتب الله تعالى أ ز و ا ج رسول الله صلى الله عليه و س ل م و خ ا ص ة ع ا ئ ش ة وحفصه رضي الله عنهن جميعا على ما بدر منهن مما لا يليق بحسن م ع ش ر ة النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلف أ ن يعتزلهن ش ه ر ا و أ ن ك ر ت عليهن ا ى ع ل بعض ما وقع منهن من أ خ ط ا ء في حقه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و أ ن ذ ر ه ن بالطلاق و أ ن يبدله أ ز و ا ج ا خيرا منهن ختم س و ر ة التحريم بمثلين مثل ضربه للذين كفروا بامرعتين كافرتين ا م ر أ ة نوح و ا م ر أ ة لوط ومثل ضربه للذين آ م ن و ا ب ا م ر أ ت ي ن صالحتين ب آ س ي ة ا م ر أ ة فرعون ومريم ا ب ن ة عمران إ ي ذ ا ن ا ب أ ن الله حكم عدل لا م ح ا ب ا ة عنده بل كل نفس عنده بما كسبت رهينه حث العباد على التقوى وان يخشوا يوما يرجعون فيه إ ل ى الله يوما لا يجزي فيه والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا يوم ا ف ر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه يوم لا تزر فيه وازره وزر اخرى وان تدع مثقله الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب يوم لا تنفع فيه ا ل ش ف ا ع ة إ ل ا من أ ذ ن له الرحمن ورضي له قولا فبين سبحانه أ ن ا م ر أ ة نوح و ا م ر أ ة لوط كانتا كافرتين وكانتا تحت رسولين كريمين ل ل رسل و الله وكانت ا م ر أ ة نوح تخونه ب د ل ا ل ة الكفار على من آ م ن بزوجها وكانت ا م ر أ ة لوط تدل الكفار على ضيوفه إ ي ذ ا ء وخيانه ل ه م وصدا للناس عن اتباعهما فلم ينفعهما صلاح زوجيهما نوح ولوط ولم ي د ف ع عنهما من ب أ س الله شيئا وقيل لهاتين ا ل م ر أ ت ي ن د خ ل ا النار مع الداخلين جزاء و ف ا ق ا بكفرهما وخيانتهما ب د ل ا ل ة ا م ر أ ة نوح على من آ م ن به و د ل ا ل ة ا م ر أ ة لوط على ضيوفه لا بالزنا ف إ ن الله سبحانه لا يرضى لنبي من أ ن ب ي ا ئ ه ز و ج ة ز ا ن ي ة قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى فخانتاهما قال ما زنتا وقال ما بغت ا م ر أ ة نبي قط إ ن م ا كانت خيانتهما في الدين وهكذا قال ا ك ر م ة وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم وبين الله سبحانه بالمثل الذي ضربه للذين آ م ن و ا ب آ س ي ه ز و ج ة فرعون وكان أ ع ط ى ا ل ج ب ا ب ر ة في زمانه أ ن م خ ا ل ط ة المؤمنين للكافرين لا تضرهم إ ذ ا دعت ا ل ض ر و ر ة إ ل ى ذلك ما داموا معتصمين بحبل الله تعالى متمسكين بدينه كما لم ينفع صلاح الرسولين نوح ولوط صلاح زوجتيهما الكافرتين رسولين قال الله تعالى لا ي ت خ ذ المؤمنون الكافرين أ و ل ي ا ء دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إ ل ا أ ن تتقوا منهم تقى ولذلك ل م يضر ز و ج ة فرعون كفر زوجها وجبروته ف إ ن الله حكم عدل لا يؤاخذ أ ح د ا بذنب غيره بل حماها و أ ح ا ط ه ا بعنايته وحسن رعايته من أ ن ابن نوح ليس ابن زنا و أ ن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها براها الله في ا ل ق ر آ ن مما رماها به ر أ س النفاق ومن انخدع بقوله من المؤمنين والمؤمنات و أ ن ك ل من ا م ر أ ة نوح و ا م ر أ ة لوط لم تزن ي و إ ن م ا كانتا كافرتين ودلت كل منهما الكفار على ما ي س و ء ه م ا ويصد الناس عن اتباعهما و أ ن زواج المؤمن بالكافره كان مباحا في الشرائع ا ل س ا ب ق ة وكذلك ز و ا د الكافر ب ا ل م ؤ م ن ة و أ ن الله حمى ا م ر أ ة فرعون من كيده وحفظ عليها دينها ونجاها من الظالمين يتبين أن الآيات المذكورة متوافقة لا متناقضة وأن بعضها يؤيد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا إليه غير الأنبياء؟ متوافقة متناقضة بعضها بعضا وبالله وصحبه أن وأن من الناس من أوحى المذكورة لا الله سؤال الله وصلى على وآله وسلم هل محمد جواب. الحمد جواب لا نعلم أ ن الله أ و ح ى إ ل ى أ ح د غير ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أ ج م ع ي ن وحي تشريع أ م ا وحي ا ل إ ل ه ا م فقد أ و ح ى الله إ ل ى أ م موسى و إ ل ى النحل قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أم أن أرضعيه إلى ف إ ذ ا خفت عليه ف أ ل ق ي ه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إ ن ا رادوه إ ل ي ك وجاعلوه من المرسلين وقال و أ و ح ى ربك إ ل ى النحل أ ن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد و آ ل ه وصحبه وسلم سؤال الرسل الثلاثمائه و ا ل ث ل ا ث ة عشر أ و ل ه م نوح واخرهم محمد عليهم الصلاه والسلام اارسل قبل نوح رسول ام لا جواب فاشفع توفيق ربنا الحديث وبالله توفيق الله إلى وصلى على نبينا محمد وآله نبينا وصحبه محمد و سؤال ل م س إ ن هذا أ ي ض ا من المعتقدات اي من ا ل إ ي م ا ن أ ن آ د م عليه السلام أ و ل نبي من ا ل أ ن ب ي ا ء كما أ ش ا ر إ ل ي ه الله تعالى في ا ل ق ر آ ن الكريم بقوله فتلقى آ د م من ربه كلمات فتاب عليه أي المبينة الدلائل الظاهرة المبينة لرسالة آدم ا ل ح م د لله و ح د ه و ا ل ص ل اول ة ا س ل الرسل م ع ى و ه وآله وصحبه و ب عليهم د أ و الرسل ل ع السلام إ ل ى أ ه ل ا ل أ ر ض نوح كما جاء ذلك في حديث ا ل ش ف ا ع ة المخرج في الصحيحين وأما آدم فقيل إنه نبي وعلى ذلك يكون أول الأنبياء بدليل التي ذكرت في السؤال. وقوله تعالى ولقد ولم الأنبياء آدم آدم من عزم الآية التي السؤال تعالى عهدنا بدليل يجد فقيل في فنسي قبل نبي ذلك إلى له إنه ذكرت وغير ذلك من ا ل آ ي ا ت التي فيها إ ي ح ا ء الله إ ل ي ه ولا نعلم دليلا صحيحا صريحا يدل على أ ن ه رسول عليه الصلاه ة والسلام و ا ل ل ب ا ل ت والسلام ف ي ق وصلى ل على وآله ه وصحبه نبينا محمد و م س ؤ ل أريد أن أستفيد ن جنابكم إن كنتم تعلمون استفادة علمية لأشفي القلب بها وقد قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر علمية لأشفي وقد أهل لا تعلمون الله سبحانه وتعالى ولي الحق والصواب و إ ل ي ه المرجع والماب وذلك أ ن ي بعدما درست الفنون وعلوم الحديث وعلوم ا ل ق ر آ ن بحمد الرحمن وقع ورسخ في قلبي أ ن الذي أ ل ق ى في النار سيدنا إ ب ر ا ه ي م عليه وعلى نبينا ا ل ص ل ا ة والتسليم ليس هو ن م م ر و ض الذي م ل ك ا ل أ ر ض كلها كما هو بين الخواص والعوام والمذكور في التفاسير والتواريخ لعلماء ا ل إ س ل ا م بل ما القاه إ ل ا قومه وذلك ل أ ن ا ل ق ر آ ن العظيم الذي لا ي أ ت ي ه الباطل من بين يديه ولا من خلفه حينما ذكر هذه ا ل ق ص ة صرح تصريحا ب أ ن ا ل و ا ق ع ة هذه قد وقعت مع قومه و أ ب ي ه ل أ ن ه م كانوا يعبدون ا ل أ ص ن ا م وهو صلى الله عليه وعلى نبينا محمد يمنعهم إ ل ى أ ن جعل اصنام ج ذ ا ذ ا وجوز القوم هذا الجزاء ب إ ي ذ ا ء ما فعل حيث قال جل ش أ ن ه قالوا ابنوا له بنيانا ف أ ل ق و ه في الجحيم ا ل ق ص ة من س و ر ة ا ل أ ن ب ي ا ء وغيرها فالمباشرون ل إ ج ر ا ء هذا الجزاء والمجوزون بعد المشاورة له ليس إلا قومه فالسياق والسباق وإرجاع هذه الدمائر إلى القوم التأويل الواقعة هذه وقعت قومه نمروذ إلا فالسياق الضمائر لا تصريحا لا إلا لا له ليس إلى يقبل مع مع نعم بأن بعد قد يصرح هذه هذه ا ل و ا ق ع ة المبينة في ق و ل ه تعالى ألم تر إلى الذي حاج ا ألم إلى ر إ ب هنا ي الآية؟ م القصة ه تدل على أ ن ه ا وقعت مع نموذ لا مع القوم ا ل ت ي لا يساوي السياق ا ل ق ر آ ن ي وتصريحه فبهذا ن ش أ القلق والاضطراب و إ ن ي راجعت ا ل ت ف س ي ر فما وجدت لهذه ا ل م ع ض ل ة شفاء فالمرجو من حضرتكم الجواب الشافي الجواب المؤيد بذويات الصحيحة من الأحاديث النووية الإحاطة ولا إلا الحديث الصحيح وأقوال علماء المحققين أجري وأجلكم على الله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام يقبل وأجلكم على لله على رسوله وآله من حضرتكم من مع أجري وحده وصحبه وبعد إ ن الله تعالى ذكر في س و ر ة ا ل ب ق ر ة ق ص ة الذي حاج إ ب ر ا ه ي م في ربه وختمها بانتصار إ ب ر ا ه ي م عليه ودحضه شبهته فقال فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ولم والسلام أو وذكر سورة القصة إلى أنه تعرض لإبراهيم عليه الصلاة والسلام بأذى أو أنذره بشر وذكر سبحانه في سورة الأنعام يشر في في بشر تعرض أنذره سبحانه سبحانه بأذى أنه و س و ر ة ا ل أ ن ب ي ا ء و س و ر ة الشعراء و س و ر ة العنكبوت د ع و ة إ ب ر ا ه ي م الخليل عليه الصلاه والسلام اباه وقومه إ ل ى التوحيد و إ ن ك ا ر ه عليهم ع ب ا د ة غير الله وتحطيمه أ ص ن ا م ه م وما دار بينه وبينهم من المحاجه ا بإلقائهم إياه في النار وإن جائه منها فقال سبحانه قالوا آلهتكم في وإن سبحانه وانصروا إن حذقوه كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إ ب ر ا ه ي م و أ ر ا د و ا به كيدا فجعلناهم ا ل أ خ س ر ي ن ونجيناه ولوطا إ ل ى ا ل أ ر ض التي باركنا فيها للعالمين وهذا بين في أ ن قومه هم الذين أ ل ق و ه في النار و أ ن الله تعالى رد كيدهم و أ ح ب ط سعيهم ونجى خليله إ ب ر ا ه ي م عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مما أ ر ا د و ه به من الهلك فلا إ ش ك ا ل في ا ل م س أ ل ة ولا إ ع ض ا ل فالمقصود هو بين ا أ ن إ ب ر ا ه ي م عليه السلام بلغ البلاغ المبين و أ ق ا م ا ل ح ج ة على الكافرين و أ ن ه ابتلي البلاء العظيم فصبر ابتغاء وجه الله الكريم ف أ ن ج ا ه الله من النار و أ ب ط ل كيد الكفار وقد ورحمته فهون وأشغل هو وعناية وعفقنا وإياك فقها زادك الدين تم بما أهم من من العمل كل ذلك نفسك بالك ذلك بفضل الله ورحمته على الله للنافع في والعلم الصالح ونفع بنا وبك الصالح بنا ا ل م س ل م ي ن و ف ق ن ا ا ل ل ه و ي ابو للنافعين العلم وصالح العمل من ونفع ن ا ب ك ابراهيم ل ل م م س ي ن و ا التوفيق الله نبينا سؤال ل ل وصلى على وآله وسلم ه وصحبه أبو ب محمد إ الخليل عليه السلام هل هو آ ج ر أ م آ ز ا ر كما يقولون فعل ماض بمعنى أ خ ذ ه ا ل إ ث م بمخالفة إبراهيم الخليل أو كما يقولون مأخوذ من الوزر أيهما الخليل الوزر يقولون أو صح جواب ا ل لله وحده والصلاة والسلام على ح وحده م د ر س و وآله وصحبه وأبعد ل ه اسم أ ع ج م ي لوالد إ ب ر ا ه ي م الخليل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على الصحيح من أ خ و ا ل العلماء وهو بدل من أ ب ي ه او معطوف عليه عطف بيان وليس فعلا ماضيا مشتقا من الوزر ف إ ن ماضي الوزر وزره ثلاثين بمعنى أ ث م وحمل وليس ر أربعة حروف و اذر ا س م ا لصنم كان يعبده ق و م إ ب ر ا ه ي م و أ ب و ه لكونه مخالفا لسياق خطاب إ ب ر ا ه ي م عليه السلام ل أ ب ي ه ولجمع الاصنام أ ص ن م معبوداتهم في نفس ف الآية ولتعداد ت ي ل ذلك ا بعد م كوكب وقمل وشمس و ب ل ل التوفيق وصلى الله على ه نبينا ح وصحبه م وسلم د وآله سؤال يروى في كتب ا ل ت ف س ي ر ب أ ن إ س م ا ع ي ل علي ه ا ل سلام دفن ف ي ا ل ح ط ي م ب م ك ة ا ل م ك ر م ة إ ذ ا كان ا ل ق ب ر ف ي ا ل ح ط ي م فكيف تجوز ا ل ص ل ا ة في ذلك المكان جواب الحمد لله و ح د ه و ا ل ص ل ا ة وسلام ا ل على ر س و ل ه و آ ل ه و ص ح ب ه واباك م ا ق ي ل من أ ن إ س م ا ع ي ل علي ه الصلاة سلام م د ف ويصحي ن ف الحطيم غير ح فلا ي ع و ل علي ه ب ح ا ل ولله ا ل ت و ف ي ق وصلى الله على نبينا محمد و آ ل ه و ص ح ب ه وسلم سؤال هل إ خ و ة سيدنا يوسف عليه السلام الذين رموه في الجب من الاسباط المذكورين في القران ل ي إسرائيل. والمراد ب ا ل أ س ب ا ط حفده يعقوب و ذ ر ي ة أ ب ن ا ئ ه الاثني عشر وليس من الاثني عشر نبي إ ل ا يوسف عليه السلام على عشر بعد عشر بعد الصخيح ذلك ابن كثير في كتابه البداية من الصفحة الخامسة عشرة بعد المائتين والسادسة عشرة بعد المائتين في الجزء الأول كما ابن كتابه كثير في في ذكر من وعلى هذا فلا هذا ي سؤال ت يحتال وأرتكب التوفيق ب أبيهم وبالله نبينا وصحبه ع على عليه على د الكيد محمد أن لأخيهم منهم من الكيد لأخيهم يوسف يوسف حصل ما السلام وبالله التوفيق وصلى الله وصلى وآله وصحبه وسلم إخوة س هل الخضر عليه السلام حارس في ا ل أ ن ه ا ر والصحاره وهل يعين كل من يضل عن الطريق إ ذ ا ناداه جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد الصحيح من أقوال العلماء أن الخضر عليه السلام توفي قبل إرسال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وَمَا جَعَلْنَا لبشر من قبلك الْخُلْدَ اتَّفَهُمُ الْخَالِدُونَ وعلى أنه بقي حيا حتى لقي نبينا محمد صلى الله عليه قبل لنبيه صلى عليه وسلم لقوله لِبَشَرٍ قَبْلِكَ وعلى لقي صلى عليه وسلم محمد حتى محمد توفي تقدير بقي من مِّنْ أن أَفَإِنِّ أنه فقد دلت ا ل س ن ة على وفاته بعد و ف ا ة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ل م د ة محدوده ة ب ي ن ا صلى ا ل ل ل ه ع ي ه بقوله وسلم فيما ب ث ت عنه أ أ ر ي ك م ليلتكم هذه ف إ ن ه على ر أ س م ئ ة س ن ة لا يبقى على وجه ا ل أ ر ض ممن هو عليها اليوم أ ح د وعلى هذا يكون ش أ ن ه ش أ ن ا ل أ م و ا ت لا يسمع نداء من ناداه ولا يجيب من دعاه ولا يهدي من ضل عن الطريق إ ذ ا استهداه وعلى تقدير أ ن ه حي إ ل ى اليوم فهو غائب ش أ ن ه ش أ ن غيره من الغائبين لا يجوز د ع ا ؤ ه ولا ل ا س ت ن ج ا د به في ش د ة أ و رخاء لعموم ت و الله أحدا ا جاء في معناه من الآيات في من و ب ا ل ل ه ا ل ت و وصلى ف ي ق الله ع ل ى ن ن ب ي ا محمد و آ ل ه وصحبه وسلم